طيب بيقول إيه؟ الحمد لله الصلاة والسلام. يقول الكلام لفظ مفيد. الحمد لله الصلاة والسلام. يقول الكلام لفظ مفيد. ماشي؟ فبيقول لما انهيت هيت في الكلمة وأقسميها الثلاثة. شرعت في تفسير الكلام فذكرت انه عباره عن اللفظ المفيد فذكرت انه عباره عن اللفظ المفيد ماشي يبقى ايه يبقى الشيخ كان على الكلمة الثلاثة. حرف وفعل وإيه؟ وإسم. وبعدين بقى دلوقتي هيتكلم على الكلام ايه هو الكلام اللي هو اللفظ الايه؟ المفيد ونعني باللفظ الصوت صحيح معلش؟ ولا خلاص بقى ما مشي ونعني باللفظ الصوت المجتمل بصوا يا جماعة لو الشيخ اسامة خلى الاربع الشيخ اسامة كوحيد يعني خلى اربع من يدعشها في ناس بتول ينفع نخلي الاثنين نخلي احنا درسنا الاثنين حد عنده اشكالية في الاثنين امير شام محمد زحمة طيب ماشي نشوف طيب الموضوع ده ماشي خلاص طيب على هم يوم, يوم الحد يوم الحد غالبا هيبقى في اتفاق معاكم عن الموضوع ده يعني لو الشيخ حسامة غير الدرس بتاعه فغالبا يوم الحد هيبقى في اتفاق في الموضوع ده عشان نشوف درسنا هيبقى ايه؟ طيب لما أنا يبقى بيقول بقى دلوقتي احنا خلصنا كلام عن الكلمة هنتكلم بع عن الإيه الكلام فأول حاجة اللفظ المفيد فللفظ نعني باللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف أو ما هو في قوة ذلك يبقى ايه هو اللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف أو ما هو في قوة ايه ذلك فالأول نحو رجل وفرس فرجل وفرس لفظ محتمل على ايه على بعض الحروف الراء والجيم واللين في الرجل مثلا والثاني اللي هو كذا الضمير المستتر عشان كذا كلمة إيه في قوة ذلك أو ما هو في قوة ذلك ذي إيه زي الضمير المستتر فالضمير المستتر هو آ مش صوت مش تمع بعض الحروف ولكن هو في قوة إيه في قوة الصوت دوت نحو اضرب يعني اضرب أنت اذهب يعني اذهب أنت فنعني بالمفيد بقى إحنا هنا اللفظ المفيد نعني بالمفيد ما يصح والاكتفاء به يعني الصحيح اللي إحنا إيه نكتفي به. فنحو قام زيد كلام لأنه لفظ يصح الاكتفاء به. أما لو قلت إيه زيد إيه قلت مثلا أحمد حسنين أحمد حسنين ده إيه ده مش كلام ليه؟ علشان لا يصح الاكتفاء به أحمد حسين إيه عمل إيه يعني فهمين نعم ماشي يبقى كده إيه فنحو قام زيد كلام لأنه لفظ يصح الاكتفاء به وإذا كتبت زيد قائم مثلا فليس بكلام ليه زيد قائم مش كلام عشان أنت كتبته طيب بقاش صوت يعني يقول وإذا كتبت زيد قائم مثلا فليس إيه بكلام ليه؟ لأنه وإن صح الاقتفاء به لكنه ليس إيه بلطف يعني ليس بلطف المنطوق يعني. ما هو إيه مكتوب؟ وكذلك إذا أشرت إلى أحد بالقيام أو القعود يعني أنت إيه؟ قلت لواحد كده وعملت له, له كده بإيدك يعني قوم أو عض. فليس بكلام لأنه ليس إيه بلطف. ماشي؟ ده لاح إيه إيه؟ يعني كل الكتب باللغة على الورق ده الصراح النحويين أما هو مخالف للايه؟ للمعنى اللغوي في الأصل يعني. ليش الصراح لا مش رحح في يعني مش هندوق في الصراح لكن المعنى اللغوي في الأصل الكلام يطلق على المكتوب يطلق على كمان الإشارة يعني أنا عملت لك كده ده في اللغة يعني عند العرب قبل ما النحويين يصطرح النحوي بتاعهم ده ينفع يبقى كلام فهم بس مجازا يعني وقالوا إتلافه من اسمين كزيد قائم أو فعل واسم كقام زيد قالوا إتلافه يعني تكوينه يعني يعني صور تأليف الكلام ست يعني تكوين الكلام صور تكوين الكلام ست فذلك لي لأنه يتألف يعني يتكون من اسمين أدي صوره أو من فعل واسم أدي صورة تانية أو من جملتين أدي صورة ثالثة أو من فعل وسمين صورة أو من فعل وثلاثة أسماء أو من فعل وأربعة إيه أسمان. أما تلافه من اسمين يبقى أول حالة اللي هو إيه متكون من اسمين فله أربعة صور. أول صورة إحداها أن يكون مبتدأ وخبر أن يكون مبتدأ وخبرا. نح زيد قائم فأول صورة في اسمين زيد قائم مبتدأ وإيه وخبر. الثانية أن يكون مبتدأ وفاعلاً سد ما سد الخبر نحو قائم الزيدان ماشي؟ فقائم هنا ايه؟ مبتدأ لأنه مبتدأ به الكلام ولكن الزيدان ما بيقولوش عليها, عليها خبر ليه؟ ما فيش بالنسبة للنعب سير راجح لهم ما بيقولوش عليها خبر ليه ما بيقولوش عليها خبر؟ قال لك ليه عشان قائم هنا ده ايه؟ اسم فاعل عمل عمل الايه؟ الفعل فالزيدان أقرب للإيه؟ للفاعل عشان الأصل في المبتدأ الأصل أصدي في الخبر اللي هو يعني إيه؟ إيه؟ بيبقى مسند يعني مش مشكلة يعني مهم يعني إيه؟ عشان ما طلبه مهم يعني عشان موضوع وضع اسم الفاعل وإنما جاز ذلك لأنه في قوة قولك يقوم الزيدان ماشي طيب يعني إيه مش محتاجين لكلام تاني عشان زيء يقوم الزيدان يقوم الزيدان دي إيه ده كلام كده إيه اكتمل وذلك كلام تام لا حاجة له إلى شيء فكذلك هذا الثالثة أن يكون مبتدأا ونائبا عن فاعل سد مثلا ده الخبر نحو أمضروب الزيدان ماشي فمضروب دي مبتدأ والزيدان دي إيه نائب فاعل زي ضربة الزيدان ماشي فزيدان بتقرب إيه نائب فاعل بس سد ما سدل إيه الخبر الرابع أن يكون اسم فعل وفاعله نحو هيهات العقيق فهيهات دي اسم فعل هنأخذها ان شاء الله بعد كده بمعنى ايه؟ بعدها والعقيق هيبقى فاعل ماشي؟ للا... لإسم الفعل يعني فاعل لإسم الفعل ماشي؟ لا لا <تصفيق> لا بصراحة مش مش وده لك هذا المكان في المدينة ده هو هو ده يعني كان, كان كلام معروفك العرب ايه مكان في المدينة لو انه حمد صيره مش بعده يعني يعني هو كانت اسمها عقيدة. على كلام احمد هو هو مكان في المدينة يعني بعد هذا المكان يعني بس اظنه هو متأل مثل يعني يعني هو بدايته مكتبه كده بس اتأل مثل يعني على حاجة معيانة الله اعلم طبعه وما اتلافه من فعل واسمن فلاه صورتان لو بقى يتكون من فعل واسم له ايه صورتان إحداهما أن يكون الاسم فاعلا نحو قام زيد يبقى فعل واسم اسم قام طب الاسم ده بقى ليه صورتين اللي هو قصد يكون إيه فاعل قام زيد الثانية أن يكون الاسم نائبا عن الفاعل نحو ضرب زيد يبقى زيد دي نائب فاعل وأما إئتلافه من الجملتين فله صورتان ثالث حالا اللي هو من جملتين فله صورتان إحداهما أن يكون الاسم إذا إحداهما جملة الشرط والجزاء نحو إن قام زيد قمت يبقى إن طيب قام زيد دي جملة الشرط وقمت دي اللي هي جزاء اللي هي جواب الشرط يعني اللي هي جملة جواب الإيه الشرط يعني قمت أنا يبقى كده متكون من جملتين والثانية جملة القسم وجوابه نح أحلف بالله لجملة القسم لزيد قائم لجواب القسم ربع حاجة وأما اتلافه من فعل واسمين فنح كان زيد قائما فالفعل اللي هو كان واسمين اللي هو زيد وإيه زيد قائم وأما اتلافه من فعل وثلاثة أسماء فنح علمت تزيدا فاضلا. فالفعل علم علم وثلاثة أسماء تو وزيدا وإيه وفضلا. علم تو تو أنا يعني علمت وأنا زيدا فاضل. ماشي. وأما أتلافه من فعل وأربعة أسماء فنحو أعلمت أعلمت زيدا أعلمت زيدا عمرا فاضلا. يعني أنا أعلمت زيدا إلا عمر فاضل. ماشي. فأعلَمَ هنا فعل وأربعة أسماء الهاء تاء وزيدا وعمرا وفضل ماشي؟ فهذه صور التأليف. كل كل كلها احتفالات يعني؟ كلها ما تخرجش عن دول. هاي <تصفيق> جمل. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> بس ما تخرجش من ناحية تكوين يعني الكلام التكوين بتاع الكلام يا اسمين يا إما فعل واسم يا جملتين يا إما فعل واسمين يا إما ثلاثة أسماء يا إما أربعة أسماء. يخرجش عن الحالات دي. فهم أزاي؟ تفضل يا تفضل يعني. هشام. إيه عاد شخص يقول يعني أنا أعلمت. أنا علمت. آه أنا عرفت. هشاماً يعني أنا عرفتك. اللي خالد رجل فاضل ماشي؟ فأعلم مين الأعلم؟ أنا. فأنا دي فاعل تاء. لا هشاماً أنا أعلمت مين؟ هشام. هشام هشام دي تغير بإيه؟ مفعول بأول ماشي؟ أعلمتك إيه؟ اللي خالد رجل فاضل تقول أعلمت هشاما خالدا فاضلا فخالدا وفاضلا دي مبتدأ وخبر ماشي؟ جملة مبتدأ وخبر بمثابة مفعول بتاني زي هم لا ما هي يعني هي يعني هو أصدق يعني أصدق أص يعني مفعول أصل النحاب فيها اللي هم أص يعني أصل متذوق والخبر يعني أصل جملة متذوق خبر عشان يعني زيد فاضل زيد فاضل آآه عشان اللي هي آه يعني هي أصلها زيد فاضل طيب فهذه صور التأليف وأخلوا اتلافه من اسماء أو من فعل واسم يعني أقل حاجة ما ينزلش على كده بيتكون من اسمين أو, إيه أو فعل واسم كما ذكرت وما صرحت به من أن ذلك وأقل ما يتالف منه الكلام هو مراد النحويين وعبارة بعضهم توهم أنه لا يكون إلا من اسمين أو من فعل واسم يعني, يعني يعني عبارة النحويين بيروا أقل ائتلافه من اسمين أو فعل واسم فهما هو قال أنا قلت كده أقل إختلاف من اسمين أو فعل واسم في المتن بتاعي في المتن بتاع اللي إيه المثنى الأصل بعض النحويين بقى بيقول إيه وإختلافه من اسمين أو فعل واسم هو بيقول بقى اللي هو أصده أقل إختلافه مش أصده اللي هو ملك ونش إلا من كده فعشان كده بيلو عبارة وبعضهم توهم أنه لا يكونوا إلا من اسمين أو من فعل واسمين وهو مش أصلهم كده. هما اصدوم الاقل ائتلافه من اللي أقل من, من اسمين او من فعل اسم ماشي بحيث مليون قال مش مصطلح واسم لازم يفصل اسم وفعل صح صح في الفراغ ده غلط لا هو أصدو من اسم وفعل فعل اسم او اسم وفعل يعني مش المكان مش فعل واسم ايه اصلا يبقى فعل يعني لو اسم وفعل يبقى اسم وبعد كده فعل واسم اللي هو الفاعل بتاع الفعل بيبقى عائد على الاسم الاولاني يبقى كده بقى في زيادة عن هو زيد قام هيبقى اسم ومقام ده فعل واسم يعني بعدين قامة وفي ضمير مستتر عائد على زيد ده أصلا كده في زيادة يعني ما بقى أش بقى اسم فاعل واسم يصنع آه بس هل ينفع يبقى اسم وفعل بس ولا دي مش موجودة هو سؤال أحمد فعل كده اه على كلام أمير هيبقى أحمد ده اسم ده صح يعني كلام صح يلعب ده فعل واسم جملة فعلية يعني من فعل يلعب وضمير مستتر تقريره فهيبقى فعل واسم في الحقيقة فهو هو اللي قالوا هنا فعل واسم يعني والوهي بتفيد عدم الترتيب بس ممكن فعل ما يكونش في حالة اللي يبقى الاسم قبل الفعل ويبقى اسمه فعل بس ممكن يبقى في حالة كده يعني ممكن يكون ما فيش حالة كده فعلا الماضي طيب فصل مش هنطول ان شاء الله ولا كفاية هو خلاص خمس دقايق هي حتة ولا كفاية ها زي دولا يعني هي خصوبة صراحة إن شاء الله فصل أنواع الأعراب أربعة رفع ونصب في اسم في اسم وفعل نح زيد يقوم وإن زيدا لن يقوم وجر في اسم نح بزيد وجزم في فعل نح لم يقوم فيرفع بضمة وينصب بفتحة ويجر بقصرة ويجزم بحذف حركة يعني بالسكون يعني يجزم بحذف حركة حذف حركة دي عند بعض النحوين اللي هي السكون يعني فأنواع الأعراب أربعة يا ما بترفع يا بتنصب يا اما بيتجر يا اما الرفع والنصب في الاسم والفعل بس زي زيد يقوم فزيد دي مرفوعه ويقوم دي ايه مرفوعه في الاسم ويقوم في الفعل والنصب برده في الاسم والفعل بس مش في ايه ما في الايه قصدي يعني موجودين في الاسم والفعل يعني. زي ايه زي إن لن يقوم فزيد الاسم وهي يقوم فعل وإيو منصوب. الجربة ميبقى في الإيه في الاسم بس زي بزيد جر ومجرور الزيد لكن الفعل ما يجرش. أما الفعل إيه يجزم يبقى الجزم في الفعل بس زي نحو لم يقم فين؟ طيب فيرفع بضم وينصب بفتحة وجر بكسرة ويجزم بإيه بالسكون أو بحذف الإيه الحركة. الحركة اللي السكون سكون؟ آه حذف يعني يعني سكون معناه كده. الإعراب بيقول بقى إيه؟ الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة هنا كان الكلم الأول زمان على الكلمة وكلم البناء فيها يبتدي بقى يبتدي على الإعراب ماشي ويعد بقى جزء كبير جدا في الكتاب يتكلم في الإيه في الإعراب فبيقول الإعراب ده أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة فالظاهر كالذي في آخر زيد في قولك جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد يبقى أثر الظاهر ماشي جاء زيد فزيد دي أثر ظاهر لأن قلت زيد فهنا تقطع كده بالتنوين بالضم وزيدا بالمنصوبة بالتنوين وواضح زيدا ماشي ومررت بزيد زيد دي أثر ظاهر أما مقدر زي إيه؟ جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى فجاء الفتى زي في الشكل الصوتي يعني رأيت الفتى ومررت بالإيه? بالفتى معين في الأولى مرفوعة وفي الثانية منصوبة مفعول بيه؟ وفي الثالثة مجررة بالإيه؟ محرف جر الباء ماشي؟ فعشان كده قال لك الإعراب ممكن يبقى ظاهر زي زيد وزيد وزيد وممكن يبقى مقدر زي الفتى والفتى والإيه؟ والفتى طب يجلبه العامل في آخر الكلمة. يجلب العامل حاجة وفي آخر الكلمة حالة. هذا. فجاء زيد. الرفع اللي في زيد ده ملي اللي جلبه لي العامل اللي هو الايه الفعل. فالفعل هو اللي عمل في زيد الرفع وجعله فاعل مرفوع. جعله مرفع ما إيه؟ رأيت زيدا. اللي خلى زيدا منصوبة. العامل العامل اللي هو الايه الفعل الفعل رأيت راى خلى الفاعل فاعل وخلى اللي تشاف مفعول ايه مفعول به فبقى منصوب عشان كده امررت بزيد برضو العامل هنا ايه حرف الجر هو اللي خلى مجرور ماشي طيب يبقى يجلبه العامل في اخر الكلمة يعني دايما الاعراب يبقى في اخر الايه الكلمه يبقى كلمة في اخر الكلمة دي العامل بتعفيه يعني في دي عايد على إيه على على الأعراب يعني الاعراب في آخر الكلم مش يجلبه العامل في آخر الكلمة فهمنا طيب بس كذا بالفضلارك الذي في آخر زايد في قولك جاء زايد ورأيت زايدا ومرت بزايدا والمقدر كالذي الذي في آخر الفتى في قولك جاء الفتى ورأيت الفتى ومرت بالفتى فإنك تقدر الضمة في الأول في الفتى يعني والفتحة في الثاني والكسرة في الثالث لي بتقدر ذلك يبقى العلة لتعذر الحركة فيها ماشي عشان الفتى الحركة في الألف في في اللي هنا وستعر وذلك المقدر اللي انت بتقدره ده أو بقى الظاهر هو الإعراب يعني الأثر الظاهر أو المقدر هو الإيه؟ الإعراب والإعراب جنس تحته أربعة أنواع يعني زي البشر ذكر وأنس فالبشر أو الإنسان ده جنس تحتينه نوعين ذكر؟ وإيه؟ ونزل. الإعراب برضو ده جنس تحتيه أربع نوع، تفضل تحتهم تحتهم ما هو الظرف منصوب الظرف الأصل فيه منصوب مش مبني. مبني. إيه؟ مش مبني. لا مش مبنى، إيه؟ مش خبر, خبر مثلا؟ <تصفيق> لا هو هيبقى ايه الاعراب ده ايه ده اسم ماشي ده مبتدا فين اه مبتدا جنس خبر تحته كده طب افرض افرض الاعرابه تحت كذا مثلا ماشي هيبقى تحت كذا دي يعني إيه منظف منظف اللي هي ظرف يعني شبه خبر شبه جملة طيب بيقول إيه وهذه أنواع أربعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام أوه في بدايات أربعة الرفع والنصب والجر والإي والجزم دول أربعة حاجات تحت العرض هذه أنواع أربعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام قسم يشترك فيه الأسماء والأفعال وهو الرفع والإي والنصب تقول زيد يقوم وإن زيدا لن يقوم فايه في النصب والرفع جه في الافعال والاسماء وقسم يختص به الأسماء وهو الايه الجر تقول مررت بزيد وقسم يختص به الافعال وهو الجزم تقول لم يقم يقم هنا مجزوم فلهذه الانواع الاربعه علامات تدل عليها وهي علامات اصول وعلامات فروع يبقى الاربع حاجات اللي هي الرفع والنصب والجر والجزم في منها علامات أصلية ومنها علامات ايه فرعي. العلامات الأصلية معروفة إحنا كنا نعرف اللي هي الضمة للرفع مرفع بالضمة أو منصوب بالفتحة أو مجروب بالكسرة أو مجزوم بالسكون أو بحث الحرف وقد مثلت مثلت كلها يعني أنا مثلت بيها كلها طيب والعلامات الفروع دي بقى اللي إن شاء الله المرة الجاية نبتدي فيها اللي هي منحصرة في سبعة أبواب خمسة في الأسماء واثنان في الأفعال وستمر بك هذه الأبواب مفصلة بابا بابا العلامات الفرعية بقى دي اللي هو إيه زي مثلا إيه في الأسماء الست علامات الأصل بيرفع بالضم لا هو بيرفع بالوين ماشي مفروض الطبيعي بفتح بالإيه النصب بالإيه فتح لا هو بينصب بالإيه بالالف الطبيعي بالقصر لا هو بجرب ليه فإيه يبقى سبع حالات بيتبقى مختلفة عن الاصل بيرفع بحاجة غير الاصل او بينصب بحاجة غير الاصل او بيجرب حاجة غير الاصل او بيجزم حاجة فدي هنتكلم فيها ان شاء الله للمرة كده احنا ايه بقلنا دين خمسة عشرين خمسة عشرين ديها زاولنا عشر دقيقة على الساعتين يعني. طيب بسيطة يعني. سبحانه الله بحمدك اشهد الله الى الان